قال ابن مفلح رحمه الله الأداب الشرعية فصل في حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس قال ولا تصح توبة كافر من معصية قال ابن عباس في رواية وابني في قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لا يقبل الله عز وجل مع الشرك عملا وقيل تصح من غير الكافر بالقول والنية ومنه بالإسلام تصح منه بالإسلام ويغفر له هذا شاهدنا ومنه بالإسلام، ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام فيه قولان معروفان قولان لأهل العلم وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال كفره ولم يتب منها في الإسلام ولزال مستمرا عليها فيه قولان معروفان قال الشيخ تقي الدين أحدهما يغفر له الجميع لقول تعالى قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أن ينتهوا عن كفرهم ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه وفيه نظر لأنه كيف يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه قال فيه نظر كيف يسقط وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمه الله يعني انه ما يسقط هذه هذه الذنوب ما تسقط ولا زال مصرا عليها وانما يسقط الكفر اجمالا يسقط الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا يسقط في الاسلام ويصير له ما لاهل الاسلام من عصمه الدم والعرض وغير ذلك اما الذنوب التي فعلها في كفره ولا زال ناجا في اسلامه عليها ومصرا عليها فهذا في خلاف وفي نظر لأنه كيف إن ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمه الله ولم أجده صليحا في كلامهم وقد سبق كلام ابن حامد في البصل قبله وهذا وهو يدل على الغفران لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحته لصحة التوبة أعمال صالحة وأنه يجي على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشر خلافه على أن الأشر خلافه والثاني لا نقله البغوي عن أحمد الثاني لا ما ما يسقط هذا الذنب لأنه لم يتم منه والأول يسقط لهذه القاعدة العام للدليل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أن ينتهوا عن الكفر ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه أي هذا الذنب اندرج ضمن المحرم الأكبر الذي تاب منه فسقط بسقوط هذا المحرم الأكبر والقول الثاني لا ما تغفر هذه الذنوب التي نازال يعملها ومستمر عليها ومستمر عليها قال والثاني لا نقله البغوي يعني أحمد راه الخلال وهو ظاهر مختاره من عقيل قال الشيخ تقي الدين هذا القول تدل عليه النقول والنصوص وقال في موضع آخر إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له وإن أصر عليها لم يغفر له وإن كان ذاهلا عن إصرار إغلاع مناسيا أو ذاكرا غير مريض الفعل وللترك غفر له أيضا كلام جميل هذا هو الله علم انتاب من جميع معاصيه غفر له وإن أصر عليها لم يغفر له وإن كان ذاهلا عن إصرار إغلاع مناسيا أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له الإسلام يجب ما قبله وأما أنه لا زال مصرًا على المعاصي التي يفعلها بالكفر يفعلها في حال إسلامه فهذا يدل على أنه متاب منها وإن متابه من الكفر بالله سبحانه وتعالى ويجمع بين الأدلة أما علمت أن الإسلام يهدو ما قبله وذكر رحمه الله والحديث قالوا الحديثان يأتنفان على هذا يعني حديث عمر بن العاص وقال النصير صلم يا عمر ما علمت أن الإسلام يهدو ما كان قبله وأن الهجرة يهدو ما كان قبلها وأن الحج يهدو ما كان, كان قبله وراه مسلم أن إنسان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنه أخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام فيجمع من الأدلة هذا الحديث فيه على أنه إذا استمر على النساء يؤخذ وإذا تاب فإنه لا يؤخذ على ما عمل في جاهليته وأما إن استمر ولجا في الاساءه اما قال من احسن منكم في الاسلام فلا يعاقب بها ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام حاصل هذا مبحث في هذه المساله اذا تاب الكافر من الكفر دون المعاصي التي كان يزاولها في كفره هل تغفر تلك المعاصي المتقدمه مع انه في اسلامها لا زال مسلم لكن هل تغفر مع الكفر مع الذنب الاكبر المتقدم وتندرج تحته في خلاف بين اهل العلم وظهر الآية مع من يقول بالغفران كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهكذا أيضا حديث عمرو بن العاص يا عمر ما علمتان الإسلام يهدمه قبل إلى آخر الحديث ولكن يعارضه هذا الحديث الثاني يا رسول الله أنه أخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام حاصل الأدلة كما ترى في ظاهرها التعارض الشيخ الإسلام يرى هذا إنه انتاب تاب المجيم معاصي غفر له وإن صر عليها لم يغفر له وإن كان ذاهلا عن إصرار وإقلاع إما ناسا أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا الترغ غفر له أيضا, أيضا للأدلة هذه أن الإسلام يجب ما قبله وهو لا يريد المعاصي أو ذاهل عنها بعد انتاب تاب من أراد ان يقرا المحث هو في الاداب الشرعيه الأول 103 كتاب جميل لأداب شرعية ننصر لخواب القراءة فيه مفيد جدا تعرض لنسائل الفقهية تعرض لأداب جميلة حق أنك ما مفيد مفيد ما يشبع الشخص من قراءته عندما نسأله عندك سؤال له. ما حكم تنظيف المساجد من تداري عندك مستحب أحسنته قل أدل عن استحماف كثيرة من حديث الرجل الذي كان يقوم المسجد ينظفه وهي كما المرأة السوداء على تردد فيهما أيهما المرأة السوداء وأيضا ترك المرأة التي كانت تلتقط الخرق والعدام حديث كثيرة وتنظيف المسجد ما حكمه قصي طهارة المسجد واجب نعم يجب طهارة المسجد واجبة لقول عليه الصلاة والسلام هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء وبنحو عن أنس وأيضا الآية وعاهدنا إلى إبراهيم وسبعيل أن طهيرا هذه أدلة تدل على وجوب طهارة المسجد وأنه يجب تطهير المسجد من النجاسات فلا يصلح فيه شيء من البول ولا الغدر بل يجب تجنيب المسجد البول وغير ذلك من الأقدار والنجاسات وهو منفروض ايش هذا فروض العيانة والكفاية كفاية نعم احسنت منفروض الكفاية وتطهيره يكون على الفور لان رسول الله امرهم على الفور ولم يؤخر النجاسة بل امرهم لما بال العرابي ان يهرقوا على بوله سجلا من ماء فلا يترك النجاسة اذا علموا بها طيب ناخذ حديثا بسم الله قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا محتمل انه على اسم الاخبار او الدعاء قاتل الله اليهود ان يكون اخبارا من رسول الله او دعاء عليهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقاتل ربما استعملت في التعجب ولا يقصد بها ظاهرها قاتل الله الشاعر إذ يقول عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه إن القرين بالمقال يقتدي قاتل الله الشاعر تعجب من بيته وهو بيت جميل فقاتل الله استعمل في التعجب أيضا على خلاف ظاهرها تستعمل كما في هذا الكلام لبعض السلف قاتل الله الشاعر إذ يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه البيت متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهم من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفي أولئك شرار الخلق طيب حديث أبي هريرة وعائشة تخريج حديث أبي هريرة البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة البيعة باب الصلاة في البيعة برقم أربع مئة وسبعة وثلاثين ومسلم برقم خمسمائة وثلاثين من طريق الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال وذكر الحديث مرفوعا وأخرجه مسلم من طريق يزيد بن العصم عن أبي هريرة فله طريقان إلى أبي هريرة فتابع سعيدا يزيد ابن الاصم في الرواية عن الشيخ عن ابي هريره واخرجه مسلم من طريق يزيد بن الاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود وهنا عندنا قاتل الله اليهود لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وروي بقاتل وروي بلعنه وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور برغم 434 434 ومسلم برغم 528 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلم ذكرت لرسول الله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية أي هذا الكنيسة각 تسمى بمارية كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور انائك شرار الخلق عند الله هذا لفظه يقال انها ماليه فذكرت له ما فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الامات فيه من عبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور انائك شرار الخلق عند الله لا إله إلا الله ما أقبح هذا الذنب الذي يوصل الشخص ان يوسم بانه من شرار الخلق بل شرار الخلق أولئك شرار الخلق هؤلاء المشركون شرار الخلق فليس ثم أحد شر منه الذين يشركون بالله جل وعلا وينددون يجعلون معه آلهة